ربنا اياك ندعو ربنا اتنا النصر الذي وعدتنا اننا نبغي رضاك اننا ما غير ما ترضى لنا انفس طاهرة طهر الحرم تملأوا التاريخ مجداً وكرم وافيات بالعهود والتمم راقيات للمعالي والهمم العلا إن العلا واجبات المسلم خير على من خلا كان فينا ينتمي على النبي على النبي أبا سلم على النبي أزكى سلم على النبي أبا سلم ليس كالمسلم في الخلق أحد ليس خلق اليوم بل خلق أبد إنما الإسلام في الصحار انتهى ليجيء كل مسلم من أسد العلا إن العلا واجبات المسلم خير عالم خلا كان فينا ينتمي على النبي أسكى سلام على نبي أبا سلام ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدنا إننا نبغي رضاك إننا مرتدعينا غير ما ترى